رمضان ده قرآن تلاوته وكرم لي بورش. علي بن عباس رضي الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس من خير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسرخ يعرض عليه النبي القرآن وفي رواية فيدارسه القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود الخير من الريح المرسلة رواه الشيخان ابن عباس رضي الله عنه دان رواية قرنة Nabi sallallahu Aleyhi Wasalam yaxshilik qirish da'damlarning eng sahsi ediler. Uzotning eng sahii bo’lganlari esa Raonda Jabroil muvaqatdariga kelganda bo’lar edi. Jabrail Aleyhi Sallam Ramazan tamam bo’lguncha har kecha uzatnin huzurlarega kelar edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unga Kur'an'nı ertz kılar, yani okub birer ediler. Başka bir rivayette, bas, u bilan Kur'an okşar edi. Şunda, kaçan uzatka Cebrail aleyhissalam mulaqat kılsa, esken şamaldan ham hirak vurub getar ediler, deyilgen, iki şeyh rivayet qilgan Üç bu haddisdan onadigan foydalar Peyamber Sonallah Harleyhi vasallamning eng saxi odam ekanliklari Ikkin Peyamber Sallallahleyhi vasallamning Raan oyida yana ham saxiy bo'lib ketishlari. 3 Ramazan oyida Jabroil Aley Sadam her kecha paygam bir Ali huzurlariga kelib turganligi 4ü Herr Ramazanda payygambarimiz Sanllallahu Aleyhi Wasallllam Qur’'-ani karrimni Cebrail aleyhisalam huzurlarda oqub o’tkazib olishlari.Şing uchun hər bir musulman kishi ham Raonda qur’'ani karrimni kam ida bir marta o'tkazib oliishi lozim. 5ci Ramazanda payygambarimiz Sanllallahu aleyhi vasallllam bilen Cebrail aleyhi Sallam Qur’'an oqishlari. Yani avval Qur’ananın Jambrain aleyhiessalam oqib berib, keyin payyg’am bir qaytarib oqib berişəi. Demak, Ramazanda usustazlardan shu tarzda qur’anni o’tqab olishga harakat qrmaq kerak. 6 Ramazan aydaydacıbarca saxilik ko’rsatib, beva becharra Yetim yesir muhtajlarga xayr ehsan qrish lazımm. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي وأحمد زيد بن خالد الجهني رضي الله أنه دان رواية قرمته Nabiy sallallahu aleyhi va sallam kim rozadorni iftar qildirsa unga uning ajzicha ajr bo'lar. Shu bilan birga rozadorning ajridan hech bir narsa kam bo'lmas dedilar. Tirmizi va Ahmad riwayat qilganlar. Formatli cemaat, saflarının tekkizler bağlaması. Telefonlarımızın ağzına uçur bağlaması. Allahu ekbar, Allahu ekbar. Allahu ekbar, Allahu ekbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammeden rasulullah. Eşhedü enne muhammeden rasulullah. Hayya ala assalati, hayya ala assalahi. Hayya ala al hayya ala al قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ <سؤال> أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ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 Zalini Qul ya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudun بدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر له إنه كان توابا الله اكبر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 الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده الله اكبر الله الله الله اكبر, الله أكبر الله أكبر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 Тарови ҳнавоз. Аллоҳу акбар. Алҳамдулиллаҳи Роббиль алами, ар-роҳманир раҳим, Малики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 وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ أُتْلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ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 إِذًا نُرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَعْلَمُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَثَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هم وَيَسْتَعجِونَكَ بِالعَذاَابِ وَلَ ل أَجَلُ مُسََّ جَأَهُم اللذاَاب وَلَا يَأتِييََّهُم وَهُمْ لا يَشْرُون يَسْتَعجِونَكَ بِالعَذااب وَإِن جَهَن مَ لَمُحطَةُ بِالكَافِرين يَوْمَا يَوْشاهمُ العذَابُ مِن فَووقِهِم وَمِنْ تَحتِ أَجُلِهِم وَيَقولُ ذُوقُ وَيَقولُُ ذُوقُ مَاكُل تُم تَعملود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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم في الدنيا حسنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله اكبر سم الله ولي من الله اكبر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 فلما نجاهم إذا هم يشركون بِمَا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس مِنْ من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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين <سؤال> سَبِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في بضع سنين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 وَيَومَ تَقومُمُ السَّاعةُ يَوْمَ إذَتَ فََّقُون فَأََّا الذيينَ آممَنُوا وَعامِلُ الصَّالِحاتِ فَهُم فِي رَوضَةِ يحبرون وَأَمَّا الذيذينَ كفرَروا وَكَذذَّبوا بِِب وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 وَمِنْ آياتَاتِهِ يُركُمُ الْبَرْقَ خَوْفَ وَطَمَع وَيُنَزِلُ مِنَ السَّم إِمَا أَمْ فَيُحيبِ الأر فَيحيبهِ الأرضََّابَعَدَ الأرض مَووتِهَا إَِّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعقِلون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 وَرَأْبَلَكُم مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَلِلِّينَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ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 ظهر الفساد في الب والبحر بما كبت أي الناس ظهر الفساد في الب والبحر ظهر الفساد في البحر. ظهر الفساد في الب والبحر بما كسبب أي الناس ذيق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 وَلا قَد أَرسَلناامِم قَبَلِكَ رُرسًُا إ قَوْمِهِم فَجَقُهُم بِالبَيناتِ فَنتَ قَمنَا وَلاقدَد أَرسَلناَا رسُ لَ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 ال اللهَّ الذي يُرصل الِياحَفَةُ ثيرُ سَحابًا فَيَبسُطُوه في السماء إِكَفَ يَشاء فَيَبَصُطُوه في السماء إكَفَ يَش وَيجَعَهُ كِسَفَ فَتَرَل وَدَقَ مِنْ خلالِلَالِ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 َ اللهَّهُ الذي خَلَقكُِّ ضَعفٍ سَُّ جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قوُوةَ سَُّ جَعل مِن بَعدِ قوُوَةِ ضَعفَاب ثمَُّ جَعَلَ مِ بَعدِقُوَةِ ضَعفَ وَشَيبَ يَخلُقُ مَا يَشَاب وَهُوعَلمُ القَدير وَيَوومَ تَقومُم السَّاعَةُ يُقُسِمُ الْمُجرْمُونَ مَا لَ بِثُوعَ رَرسَعَ كَذَلِكَ كَوا يُؤفَكُون وَقَالَ الذي نَأُوتُ الْ العِلْمَ وَالإِمَانَ لَ قَدلَ بِسْتُم فيِي كِتَابِ اللَّهِ إلَ يَْومِ الْ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 وَلا قَدَ ظضَرَبَن ل النَّاسِ فيِي هذاقُرآن مِنْ كلُلِّ مَثَل وَل إ جتَ بِآيَةِ لا يَقولولًا الذيذينَكَفَرء إن أَنتُم إِلَّا مُ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 يا الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العلي العظيم الله اكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 او اذات تسل عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها كان في اذنه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 وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله, الله أكبره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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه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 فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك والضب مع صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة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 أَوَإِنَّ لَكَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عاقبة الأمور وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاءِ الصُّدُورِ نُمَِّرهُم قالَليِيلَ ثمَُّ نَضَُّّهُم مِلَ عَذابٍ غَلظْ وَل إِن سَأَلتَهُمن خَلَقَ السَّمواتِ وَأَرضَ لَ يَقُلَُّ الله Quli alhamdu lillahi bal akshar hum la ya'lamun Lillahi ma fi ssamawati wal ardu Inna allaha huwa alghaniyul hamid Inna allaha lah huwa hamid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 ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحدا ان الله سميع بصير اللهم اكنا سمع الله لمن حمدا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 وَنَرْضَىٰ بِالَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَنَضَالِّينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 تَرين كفور يا ايها الناس تقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي والد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 وَلَا يَغُرْرَنَّكُم بِاللَّهِ الغَرُورِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَانِ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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان في الملك والملكوت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 Allahu akbar. Alhamdulillah, Rabbil alameen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina's-siraatal mustaqim Sirata allazeena an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad الٓمٓ مٓ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم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 আল্লাহু الذী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ওয়া মা বাইনাহুমা ফী সিত্ততি আইয়ামিন ṡাম্মা স্তাওা ṡাম্মা স্তাওা আলাল আরশ মা লাকুম মিন দূনিহি মীয়ুলীউ ওয়ালা compren يدَُِّ الأمر م السَّماء إلى الأرض ثم يعج إلَ ثم يعج إلَه ف يوْم كان مقدهُفَسَنَة م تَعُّْون.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 ثم جعل نَسْلَهُ من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السمع والأبصار قَالُوا لِمَ تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ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 الله أقدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر <الله الله>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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا TARJI'NA NA'MAL SALIHAN INNA NAUQINU WA LAU SHE'NA LA'ATAYNA KULLANAFSI HUDAAHA WA LAKIN HAQQA AL QAWLU MINNI LA'AMLA ANNA JAHANNAMA MINAL JINNATI WANNASI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 خروا سجدا وهم لا يستكبرون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 As-salamu alaykum wa rahmatullah as alaykum wa rahmatullah Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ad-Din Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Assirata Al-Mustakim Assirata Al-Lathina An'amta Alayhim al ضالين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا, تعلمك فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ واجعلناه هدى لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانوا بآياتتِ يوقِون إِ رَكَهُ يَفصلِل بَنَهُم يَومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيمَا كانَوا فيه يختلفون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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah, wa akubah. filtrateizer 9-10-11-11-12 BILLYHA as a witness would continue to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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله <تصفيق> أكبر <مصفيق> <تصفيق> <مصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <الحيم> <الحمر>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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ مُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ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 مَهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى لِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إلى كان ذلك في الكتاب مسطورا واذا اخذنا من النبين ميثاقهم منك ومن نوح وابراهيم وموسى ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى, نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, وبلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الرُّونُونَا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 ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا الله سمع الله لمن حمده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 فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدار أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ لَّائِحُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا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 لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله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 وَيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتْلَانِ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا كُتِلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا لكن الله على كل شيء قدير الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر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 سبحان الملك الحي الذي لا ينام وَلَا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار vitr namoz Allahu akbar Subhanak Allahumma al-hamdu rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim maliki yawmiddin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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَر غاسِقٍ إذَا وَقَبَ وَمِن شَررٍ نفثَاتِ فيِي العقَد وَمنِن شَرّ حاسِلٍ إذَا حَسَدَ الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم غير, عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ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 Аллоху акбар. О минна настаъин ва минна настаъин. liman hamida.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 Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh La ilaha illallohu wahdahu la sharika Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana teqabbel minna inneke entes sami'ul alim ve tuba aleyna inneke entes tevvabur rahim. Allahumme a'inna ala zikrika wa shukrika wa husna ibadetik. Allah Teala hılgen ibadetlarımızın dargahinde husna kabul eyleh. Tutgen rozalarımız, okuggen teravih namazlarımız, sami bulgen Kur'anlarımız, nesabablarını kopayttar bir. Allah Teala bu Kur'anine, kalamine, tacid bilen guzel halette o'qib bergan qorodomlarimiz, ham unga xomay bo'lgan jamoatimizni ham Alloh taoloh hifzi himoyasida asra, savoblarini ko'paytirib ber. Alloh taoloh bemorlarimizga shifo, hojatmandlarimizni hojatlarini, ravoh mushkuli borlarni mushkullarni oson, musoafirlarimizni hozir aylab Allah taolam hammalarimizni dunyoi oxirat saodatiga o'zing musharraf qil, bosgan qadamlarimizga ajr hasonot yozib, yerda xizmat qilib turgan azizlarimizni ham Alloh taolam o'zing munosib mukofotla, xayrda, barakada hammamizni bardavom aylah, o'zingni rozi qiladigan nihoyat hayotga hammamizni muvaffaq qil. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Sallallohu alayhi Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحم الرحيم